إنك حميد مجيد وبعض فاني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا وجهك خالص ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لما القلب يبقى مشتاء تتغير احواله لما الواحد يعرف ان حبيبه الغائب على وصول قلبه يطير من الفرحة تبقى عنده لهفة ضربات القلب تلاقيها تزيد البسمة تلاقيها منورة وشه تلاقيك بتقول إني لا أجد ريح رمضان. تقول واهن لريح رمضان. تقول أنا حاسس إن رمضان حبيبي أرض مني. أصل رمضان بيجي من لدن الله سبحانه وتعالى من العام إلى العام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يتعرض له ويقول حديث عهد بربه لسه جاي من عند ربنا على طول فاحنا عايزين نتعرض لرحمات الله في رمضان أصل رمضان جاي حديث عهد بربه شوفوا بيقولوا سيدنا موسى لما ذاق لذة التكليم لم يطق قلبه البعاد فلم يهدأ قلب موسى إلا لما وعده الله سبحانه وتعالى ربنا قال ووعدنا موسى ثلاثين ليلة ولو قلبك مشتاء ولو رمضان حبيبك حتبقى برضو عندك الإحساس ده إن قلبك مش هيهدى إلا لما تعرف إنه جاي الضيف الغالي حبيبك رمضان فكأنه على الوعد والمعاد بيجي كل سنة في وقته المحدد فزي ما سيدنا موسى لم يطق البعاد ولم يهدأ قلبه إلا لما وعده الله ثلاثين ليلة فألب المشتاء المحب لرمضان ولنفحات رمضان ولخيرات رمضان لا تهدأ قلوبنا إلا بهذه الثلاثين ليلة صحيح فحق صديقنا موسى ربنا أتمامها بعشر لكن نحن رمضان السناجي بالنسبة لنا مش هيبقى ثلاثين ليلة اليوم حنعرف ازاي نتعبد ربنا فيه والليلة حنعرف ازاي نتقرب لربنا فرمضان مش هيبقى بالنسبة لنا تلاتين ولا 40 يمكن رمضان السنة دي يبقى رمضان عمرك يبقى الرمضان اللي تتغير فيه تماما حندخله بقلب مشتاء محب حيبقى ده الدافع والطاقة المتجددة عندنا هيبقى مصدرها منين؟ من شؤنا ومن حبنا لخيرات ربنا في رمضان سيدنا موسى لما وعده الله الليالي الثلاثين جري ساب كل حاجة وقال له وعجلت إليك ربي لطرد معنى جميل قوي بيقوله أبو علي الدقاق بيقول ايه بيقول سيدنا موسى قال وعجلت اليك ربي لطرد ألا هو عايز يقول وعجلت اليك ربي شوقا وعجلت اليك ربي حبا لكن لما وقف امام الله سبحانه وتعالى هابه وعظمه فدار مشاعره بكلمة طرد ويقف قدام ربنا مش قادر يقول له وعجلت اليك ربي شوقا بحبك مش قادر هيبت ربنا وعظمت ربنا خليته يقول وعجلت إليك ربي لترضى هو ده بالضبط شعارنا المتجدد وعجلت إليك ربي لترضى نيتك إيه سنة دي في رمضان بس أنت ترضى نيتك القرب والرضى عندك استعداد تضحي بايه؟ بكل حاجة سيدنا موسى يساب قومه يساب كل شيء وجري لله سبحانه وتعالى واحنا كمان في رمضان السنة دي حتسيب كل حاجة هيبقى عندك استعداد تضحي باي حاجة واحنا في زمان فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا زمن يدعو فيه العباد فيقولون وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين فقبل ما تلحقنا الفتن في زمن الغلاء وفي زمان الدنيا بقت مكلبشة الحق وقل له طلقت كل حاجة عجلت إليك ربي لطرد عندك استعداد إنك تتفرغ لعباته السنة فرمضان في رمضان يا شيخ الشغل يا شيخ الدراسة يا شيخ البيت يا شيخ الزوجة يا حبيبي رمضان حبيبك جالك وحب رمضان في قلبك لازم يبقى اكبر من حب الحاجات دي كلها لانه من خبر ربك ولازم حب ربك يبقى اعظم عندك من كل شيء هتضحب ايه؟ هو ده عنوان سعدتك في رمضان السنة دي شوفوا الحديث رواه الحاكم وصححه الألبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا وأملأ يدك رزقا اللفظ ده بصف زي أملأ قلبك غنا وأملأ يدك رزقا عايز ايه مش انت عايز الرزق مش انت عايز السعادة مش انت عايز تتهنى والله لو تفرغت العبادته والزمن زمن تفرغ لا يرزقنك الله من حيث لا تحتسب. املأ يدك رزقا واملأ قلبك غنا يا ابن آدم بالله عليك اسمع كلمتين دول واحفرهم في قلبك ووطي راسك واستحي وربنا بيقول لك يا ابن آدم لا تباعد مني يا ابن آدم لا تباعد مني بتبعد عني ليه مش عايزني ليه بتؤثر عليا غيري ليه يا ابن آدم لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شغلا طول عمرك تحس أن أنت محتاج وان انت مهما جمعت من حطام الدنيا الفاني عايز تتجوز تتجوزت عايز يبقى عندك عيال خلفت عايز يبقى عندك فلوس ورصيد في البنك بقى عندك وبرضه حاسس انك محتاج وبرضه حاسس انك فقير وبرضه ما حستش بلحظة الهدوء والراحة والسكينة وما فيش راحة بال املأ قلبك فقرا واملأ يدك شغلة هو ده نيتنا ايه والله يا رب مش عايز غير انك ترضى الكلمة دي هتتردد من قلبك وعلى الفانك مع كل لحظة هتعيشها في رمضان القرب والرضى يا رب بيقولوا اهل العلم جاء موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الى ربه مجيء المشتاقين ولم يبقى لموسى شيء لموسى اسمع الكلمتين دولوا فهمهم ولم يبقى لموسى شيء لموسى لما جري لله وقال له عجلت إليك ربي لطرده عايز إيه ليك يا سيدنا موسى مفيش ولم يبقى لموسى شيء لموسى هو ده المعنى لم يبقى لفلان أي حاجة أنا مش عايز حاجة يعني مش عايز من رمضان تدعي لك دعوة يبقى معك إرشين حلوين تعرف تقضي بهم حياتك لا يا عم تدعيلك بالدعوة ده أنت تعبان ومحروم وأنا عارفك نفسك في البناء أنا فاهم برضو لا لا لا أنت مش عايز لا لا لا لا ولا لا لا لا لا, لا خالص ولم يبقى لموسى شيء لموسى الشلوء هو اللي حيحركنا حيبقى دايما شعارنا وعجلت إليك ربي لطرده كان مسلم ابن يسار وهو من عباد السلف يقوم الليل فإذا سجد قال بصوا بقى الكلمتين دول برضو نحفرهم جنبه وعجلته إليك ربي لي طاردك رقم اثنين يقول له إيه متى ألقاك وأنت راض عني طول الليل ساجد يقول له كلمة دول بس متى ألقاك وأنت راض عني راضي يا سيدي راضي يا مولاي راضي يا قرة عيني راضي يا محبوب قلبي راضي متى ألقاك وأنت راض عني ويذهب في الدعاء يدعو ويدعو ويدعو ثم يقول متى ألقاك وأنت راض عني ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه ثم يقول متى ألقاك وأنت راض عني فيصبح عليه النهار فيصومه فيأتي عليه وقت الإفطار فيرفع يديه ويقول متى ألقاك وأنت راض عني يا رب ارضى عنا يا رب لو ربنا لقى في قلوبنا المعاني دي. لو ربنا اطلع على اللي في قلوبنا فوجد إخلاص في حبه وفي الشوق ليه والله لننال الجوائز كلها تعتق من النار يغفر ذنبك ما تقدم وما تأخر تبلغ ليلة القدر فيصير عندك رصيد ينجيك يوم القيامة تكون عنده من المتقين أعلى الناس منزلة عند رب العالمين مش عايز الجوائز العظيمة دي ادخل بقلب مشتاق شوفوا سيدنا موسى وإحنا واخدين من قصة شوء وعجله إلى ربه المعنى وبينعيش نفس المعاني مع رمضان بيقولوا آلاف الرجال قطعوا المسافات الطوال فلم يذكرهم أحد يا ما ناس بتسافروا من هنا لهنا ومن هنا لهنا ولا حد يعرف لهم حاجة ولا حد حيفتكرهم بحاجة وهذا موسى خطى خطوات فإلى يوم القيامة يقرأ الصبيان ولما جاء موسى قاطنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك لغاية النهاردة ربنا متعبدنا بأننا نقول ولما جاء موسى لميقاتنا لما تحرك موسى لينا الكلام ده بقينا ناخد إحنا عليه حسنات لما ننطق الكلمات دي خطوات سيدنا موسى اتسجلت إلى يوم القيامة لأنها كانت خطوات خالصة صادقة فلما راحنا ربنا قال له خلاص مش قادر اريني انظر اليك وانت من رمضان عايزك تعيش المعنى ده الغايث ما تقول له بقى خلاص مش طايق دنيا بل الرفيق الاعلى اريني انظر اليك هو ده المعنى يبقى الدافع، الطاقة هنجيبها منين حب وشوق طيب كيف سنصوم رمضان هذا العام ازاي؟ تعبد ربنا السنة دي بعبادات رمضان المعروفه. اول حاجة الصيام انا عايزك تستشعر هذا المعنى وانت بتستقبل رمضان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقف وخطب وقال لعلي لا القاكم بعد عام هذا انا عايزك تستشعر ان رمضان حيدخل علينا ويقف على المنبر ويقول لنا انخلمتين دول بالزبط لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا هتعمل ايه الصحابة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرة وقالوله يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا لو انت يا رسول الله خلاص هتودعنا تقول لنا كلمات ايه لو رمضان حيصينا وصية مودع حيقول لنا صوموا صيام مودع قوموا قياما مودع اقرأوا القرآن قراءة مودع قصروا آمالكم اعتبروا انه اخر رمضان بالنسبة لك آخر فرصة بالنسبة لك يا مجاح علينا رمضان ورمضان وللأسف الشديد ايام معدودات وبعد كده الغفلة والفطور وللأسف عدري ملعادتها الأديمة لا اعتبر رمضان آخر رمضان في حياتك لو استشعرت المعنى ده حتكتهد حيديك ده الدفع عنك السنة دي تعرف تعمل أفضل شيء كنت تريده في رمضان من صيام وقيام قيامه و. فصم صيام مودع أنا عايزك وانت وانت صايم تتلذذ تتمتع ثم صيامة مودع ثم صيامة متمتع ادي ثاني حاجة قال ابن وهب كل ملذوذ يعني كل حاجة من لذات الدنيا انما هي لذة واحدة الحاجة هي لذة واحدة لو واحد مع فلوس بيتلذذ الفلوس لو واحد النساء, النساء. لو جاهوا شهرة وكده هي لذة واحدة إلا العبادة فإنها فيها هي شيء واحد ولها ثلاث لذات لذة إذا كنت فيها ولذة إذا تذكرتها ولذة إذا أعطيت ثوابها شفت جمال طعم وانت فيها متمتع وانت لما تفتكرها تقول يا لما الواحد كان واقف ودموع نزلة وهو بيسمع القرآن وهو بيناجي ربنا وهو حاسس بالانكسار والخضوع والافتقار لربنا يا على المتعة اللي كان الواحد بيتمتع بيها في رمضان فاذا تذكرها تمتع واذا اسابه الله عليها ربك شكور فبيشكر عباده على طاعتهم فيبعث لك المدد تجد السرور والانشراح فصم صيام مودع وصم صيام متمتع عايزك وانت صايم تستشعر انه هو هو امرك قالت بالصيام ملك جليل سبحانه وتعالى بيقول لحضرتك وبيقول لحضرتك كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونِ يمكن تفلح بقى ويمكن تبقى بجد بقى المرراد من المتقين وربنا يسترنا وإياك كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونِ نزل الحجاج ابن يوسف في بعض أسفاره بمكان فيه ماء بين مكة والمدينة فدعى بغدائه هاتولنا ورأى أعربيا فدعاه إلى الغداء وهو قاعد بس لأه أعربي قال له كل معايا فقال دعاني من هو خير منك فأجبته فقال من هو حجاج أمير في وقتها مين ده اللي ده أفضل مني قال من هو قال الله تعالى دعاني إلى الصيام فصمت قال في هذا الحر الشديد قال نعم صمت ليوم أشد منه حرة قال فأفطر وصم غدا ما لكش دعوان فأفطر النهاردة وصوم بكرة قال إن ضمنت للبقاء إلى غد فعلت قال ليس ذلك إليّ قال فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه يا عم روح تتنفع في حاجة هو ده فهمت المعنى دعاني من هو أفضل منك فالله يدعوك أنت للصيام عايزك تصوم وتستشعر ربع حاجة أن الصمد يعني الصمد يعني الذي لا مثل له ربنا يقول قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم أنا وإنت محتاجين ناكل ونتجنن ويحصل لنا حاجة لو ما وتبقى انت حالتك مفيش ودايخ وقاعد مفرهد وامتى المغرب حيدا وربنا يسترنا و وهو يطعم ولا يطعم شفت هو مين وانت مين عايزك تحس بالمعنى ده قوي طول صيامك السنه دي عايزك بقى تصوم خمس حاجة وانت مستشعر ضعفك ربنا قال ايه وخلق الانسان ايه ضعيفة الاصل فيك الضعف الاصل فيك انك غلبان فكل من تصايم وتحس بجوع او بعطش او بتحس ان انت محتاج لشيء وانت ممنوع عنه دلوقتي تعرف انك انت برضو ضعيف غلبان فتتبرأ من حولك وقوتك وتقول له لا حول ولا قوة الا بك عايزك تصوم وانت ذليل مبدي له فقرك تقول انا الفقير وانت الغني أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد انكسر لي، اضعف تضاعف ما استطعت، فإن اللطف مع الضعف أكثر انكسر لله ذل واخضع لله هو ده المعنى اللي ربنا متعبدك به بالصيام أصلا صم وانكسر عجزي كنت عاجز كمزي ذلي عزي انا عند المنكثرة قلوبهم ربنا عند مين عند الاكثر انكسارا لي عايزك تصوم وتتداوى صم وتداوى استشفي بالصيام عندك مشكلة بينك وبين ربنا ذنب قطع بينك وبين ربنا دنيا مش عارف تخلص منها عندك مشكلة بينك وبين ربنا استشفى بالصيام. الحديث رواه نسائي وصححه الألباني عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له لا, لا عدل له لا, لا مثل له قلتلكو كلام ده بلكده وبكرر عليكم إن الصيام لا عدلة له قالوا في القبل بس النبي صادها مفتوح لا عدلة له في كل حاجة أستشفي بي يعني آه النبي صلى الله عليه وسلم قال خصاء أمة الصيام يكفيك شر الشهوة والمشاكل الخاصة بشهوات بشكل عام فيبقى بيشفي فنحصوم وتداوى بالصيام النبي قال صلى الله عليه وسلم صوموا شهر الصبر اللي هو رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحرى الصدر يشيل الوساوس اللي جواك الوساوس اللي انت متعرفش يعني فيها ايه خطرات السوء اللي تيجي تركبك تلاقي نفسك في المعاصي الصيام بيطهر بس احتسب من صام رمضان ايماناً و... واحتسابه هو ده اللي بيبلغ جائزة المغفرة غفر له ما تقدم من ذنبه عشان كده صم واحتسب الدرجات العالية عند رب العالمين الحديث في البخاري أن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدس يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به صم وتحفظ, صم وتحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وصعه الألباني يقول الصوم جنة درع تلبسه جنة من عذاب الله يكفيك شر العقاب عذاب ربنا لك في الدنيا وعذاب ربنا ليك في الأخرة فلو عمل معاصي وخايف من رواسب المعاصي دي في قلبك وخايف من عقوبات المعاصي دي أصوم جنة من عذاب الله إيه كمان صم وابتعد صم وابتعد قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مئة عام الله أكبر ده يوم في سبيل الله مئة سنة لو التلاتين يوم اصاموا صح بعدت عن النار المسافة الكبيرة جدا دي فتبقى ان شاء الله على مظنة ان ربنا سبحانه وتعالى يكفيك النار فمن زحضع عن النار يؤدخل الجنة فقد فاز صم وتقرب قال الله وما تقدم لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم أجرة. واستغفر الله ان الله غفور رحيم دي النوايا اللي عايزك تشغل بالك بيها في الصيام نقول بسرعة صم صيام مودع صم صيام متمتع صم واستشعر أنه يدعوك صم واستشعر أنه لا مثل له سبحانه صم وأنت مستشعر ضعفك هذه خمس حاجة ستة صم وأنت فقير إليه سبعة صم وانكسر تمانية صم واستشفى تسعة صم واحتسب الدرجات العلى عشرة صم وتحفظ حداشر صم واتعد اتناشر صم وتقرب طيب قد الصيام كيف سنقوم قيام رمضان هذا العام تعالوا نقوم قيام محبين لله رب العالمين كان ثابت البنان يقول ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل يقول القرآن جميل والذكر والدعاء وا وا وا. بس ده كله بيجتمع في قيام الليل ما لقيش متعة بالنسبة لي لا تقول لي فلوس ولا نساء ولا ولا ولا ما أجد لذ ألذ عندي في قلبي من قيام الليل وكان يزيد الرقاش يقول ما أعلم شيئا أقر لعيون العابدين في الدنيا ما فيش حاجة بتريح الواحد من ضنك الدنيا ده ومن مشاكل الدنيا دي وهموم الدنيا دي ونكد الدنيا دي إلا التهجد في ظلمة الليل وما أعلم شيئا من نعيم الجنة وسرورها ألذ عند العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء إذا رفعت الحجوب وملت عينيك بالنظر إلى وجه الله الكريم هي دي المتعة يا عم يسيبك من وجه القلب اللي انت هشغل بقالك بيه ده من المتعب بتاع الدنيا دي كلها يا سد كله ضايع خليك معايا بس ركز معايا ربنا يهديك ركز ركز عايزين نقوم قيام محبين نعمل ايه خليكم معايا خدنا في الصيام 12 نقطة ناخد هنا في القيام سبع حاجات واحد استشعر انه يراك محاضرتنا الجاية ان شاء الله هتبقى بالعنوان ده هنفصل فيها المعنى بس خلونا هنا بس ناخد حتة الغيرة من وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقُولُ فِي السَّاجِدِ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين شيفك وانت واقف بالإيدي الذي يراك حين تقوم مصر وتقلبك في الساجدين فيه ازاي ما جاتش في فالك اشرحها في المحاضرة الجاية دي وتقلبك في الساجدين المهم استشعى للمعنى ده الاول انه شايفك الذي يراك حين تقوم اقف وانت بترفع ايديك كده افتكر الاية دي وانت داخل تصلي ورا الامام في قيام وطرويح رمضان افتكر الذي يراك حين تقوم ده واحد اتنين استشعر انه دعاك انك تقف بين ايديه قال يا ايها المزمل قم الليلة الا قليلا يا جماعة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له لامته استنى بقى عشان نقف على المزمل دي, دي لحسن فيها معاني ايه قال له يا ايها المزمل المزمل اللي هو بيتغطى بيتغطى عشان يستدفئ وبيتغطى عشان ينام فكأن الآية بتقول ياللي عايز تنام ربك نزل من السماء وبيقول لك هل من داع هل من مستغفر هل من تائب يا أيها المزمل قم حاسين بالمعنى لما ربنا ينزل من السماء وانت داخل تنام معدين ربنا بيقول لك بيدعوب بيقول لك قم الليل إلا قليلا تنام ادي معنى المعنى الثاني انت عايز تتغطى وتنام ليه عايز ترتاح هي في راحة في البعد عنه هي في راحة ومطعة الا في القرب منه انت عايز تتغطى وتتدفى ليه هو في امان ولا في حنان الا عند الرحيم الرحمن فهمت المعنى يا ايها المزم قم استشعر المعنى ده برضه وانت واقف تقوم بين ايديه قوم لا تنم مضى زمن النوم دعاك سبحانه وتعالى انك تؤم بين ابن مسعوب يقول معنى جميل اوي فاذا فرغت يعني من ايه ابن مسعوب يقول فاذا فرغت من صلاة المكتوبة فانصب اي في صلاة الليل اطع نفسك لي لو خلصت خلاص صلنا العشاء اللهم لك الحمد خلاص بقى فانصب في قيام الليل فاذا فرغت فانصر. فربنا بيدعوك إنك تقف تتعب وتكد وتكدح بين يديه إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي كدحت ليه إبقى ستلاقي الخير كله كدحت لنفسك فلا تلومن إلا نفسك هذا المعنى الثاني استشعر إنه دعاك واحد يراك اثنين دعاك قم لتبتعث في المقام المحمود عسى أي بعثك ربك مقاما محمودا أهل التفسير بيقولوا يبعثك الله يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وإحنا بالصلاة والقرآن والتهجد يبعثك المقام المحمود يمكن ركعتين حتصليهم السنة دي في رمضان متقبلين يبلغوك المنزلة العليا عند رب العالمين ثلاثة حتى تبعث في المقام المحمود أربعة لتكون لك المنزل عند رب العالمين عارفين سيدنا عبد الله ابن عمر لما رأى الرؤية ورأى انه رجليه تمسها لهي بالنار فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله عبد الله نعم العبد يا بختك يا عبد الله نعمل العبد عبد الله بس قال لو كان يقوم من الليل لو قام من الليل ما مفيش بقى بعد كده هو ده انت مفيش فيش بعد كده تبقى نعم العبد يا فلان وتبقى نعم الأمة يا فلانة لو كان يقوم من الليل يبقى حنقوم لنكون لنا المنزل عند رب العالمين خمس حاجة قم وكن من الأبرار الحديث رواه عبد بن حميد وصعاه الألباني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يدعي كده يقول جعل الله عليكم صلاة قوم يعني دعاء قوم يعني يا رب يمن عليكم بناس يدعو لكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار فسما الأبرار بيعملوا ايه بيقيموا الليل وبيصوموا النهار فتبقى أنت في رمضان ده اسمك عنده من الأبرار من الطائعين من الصالحين من افضل خلق الله اليه كن من الابرار قم الليل وكن من الابرار سادس حاجة قم وارتوي قلوبنا عطشانة حننظنا ومحتاجة تتروي تتروي فين عند اللقاء واحلى لقاء لما تنصب وجهك امام وجهه سبحانه ولما توقف تناجيه وتقف تسبح بحمده وتبقى بينك وبين الوصال ده ساعة الصلاة كان الفضيل ابن عياد يقول إني لا أستقبل الليل من أوله فيهولني طوله أول ماجي هصلي بعد العشاء لو احنا صلينا دلوقتي ساعة عشرة الفجر أربعة ونص يبقى قدامك ست ساعات فيهولني طوله كل ده فأفتتح القرآن فأصبح هو يبتدي يفتح يلاقي الفجر الدن هو في الأول يا عم الناس دي كانت سغلت زي القرآن فأصبح يقول وما قضيت نهمتي ايه ده الفجر الدن ولسه ما تراوتش عايز تاني عايز تاني نستنى بقى نصبر لغاية ما الجاية تيجي ونفتتح الصلاة من العشاء لغاية الفجر صلى الله على النبي محمد اصلا ما فيش حل واحنا نحب الصالحين والحمد لله حب الفضيل وحب الناس دي كلها ويسمع الكلام ده كده وتغذى كان الفضيل يقول كذلك فأفتح القرآن فأصبح وما قضيت نهلاتي يبقى أم ارتوي أمه تغذى هو ده رواء القلب لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا النية السبعة أم استشفي زي ما كنا في الصيام برضو هنا في القيام حنستشفي بص ابن الجلدي يقول هذا الدواء النافع ايه عم تتجاف جنوبهم عن المضاجع ايه الدواء النافع تتجاف جنوبهم عن المضاجع عايز تخلص الموضوع تتداوى في السرير وقف بين ايدين ربنا وصلي الروكعتين هذا الدواء النافع تتجاف جنوبهم عن المضاجع عارفنا هنقيم المره دي هذه سبع حاجات اشتغل بيهم السنة في قيام رمضان العبادة التالتة حناء القرآن السنة ازاي في رمضان شعرنا ارتقي بالقرآن اترقى بالقرآن روى الترمذي وابو داود وابن ماجه وقال الترمذي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق وارتقي ورطل كما كنت ترطل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها عايزين نحس المعاني دي نقرأ ونرتقي وبعدين اقرأ ورقى وارتقي ورطل كما كنت ترطل في الدنيا عايزك تقرأ وتحس ان انت عليت درجة خطيط خطوة فعشان كده حنقرأ السنة دي إراية من قراءة محب من أول ما حتمسك المصحف خد معايا النوايا أول حاجة إن هي الأولى حيبقى قرآن بحضور قلب فعايزين نقرأ ونتحبب نقرأ ونتودد نمسك الآيات اللي نحس إن قلوبنا بقت بتدخل القلب كده ويحسها القلب قوي ونقف عليها ونعدها ونزدها لغاية ما تترسخ جوه قلوبنا من أول مسكة المصحف عشان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي حسنه الألباني قال من صره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف أدي واحد اتنين اقرأ واستشعر أنك معه يعني ساعة فتحة المصحف دي وبدأت ترى أنت مع ربنا دلوقتي ربنا بيكلمك دلوقتي ينفع يجيلك تليفون ترد عليه ينفع أنت مع ربنا دلوقتي في الآن مقبل من أشرف ما تكون أنت وربنا الله معك إذا ذكرت وأنا مع عبدي إذا تحركت بي شفتان استشعر المعنى ده فأحلى وأعظم ذكش هو القرآن لا شك فأنت بتحرك شفتك كده وبتقرأ قرآن وانت دلوقتي معاه لما تبقى معاه ما ينفعش بالك يروح بعيد عنه ما ينفعش يكلمك وتبقى انت مشغول بغيره اوعى أحسن يطلع اللي في قلبك يطردك ما تستحقش تبقى أنت بين إيديه ويأذن لك بذكره ويأذن لك وإنت مشغول بغيره اوعى فتاني حاجة اقرأ واستشعر أنه معه. اقرأ وارتقي في سلم الكرامة قال صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين ها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة تمام؟ تستشف بالقرآن تتنزل عليك الرحمة ترتقي الدرجات ولا يزيد الظالمين إلا خسارة واللي معرض يزيد في البعد بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه والمعنى بعد من قرأ القرآن ولم يستشفي به هو يدخل في نفس المعنى تبعد وتطرد وتبقى في الدركات بدل ما انت في الدرجات ربي حاجة اقرأ وتواصل حاسس ان بينك وبين ربنا حاجة مقطوعة بينك وبين ربنا شيء مقطوع بتحاول ترفع ايديك وتقول لي قلبي تعبان تحاول تجتهد تقول لي قلبي ميت مش قادر يحس بحاجة الزنوب اكوام اكوام فبقيتش قادر ولا حس والله باكتهد والله بتوب وبحاول ومفيش فايدة حاسس ان قلبك مش متواصل مع ربك خذ الحديث الجميل ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مروه الطبراني وصعاره الألباني أبشره أبشر يا عم. فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم كأن بالضبط من المصحف للسماء بقى في حبل موصول في اللحظة دي بينك وبين ربنا أذن لك بالوصال يبقى تواصل يبقى حس وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لم تهلكوا ولم تضلوا بعده أبدا خامس حاجة اقرأ وزد في الرصيد عشان كده لما أجي أقول لك هتختم كم ختمة في رمضان السنة دي احنا عايزينك تعمل حاجتين تتفكر وتتدبر ابن القيم بيقول قراءة آية بتدبر خير من ربما من قراءة ختمة آية واحدة تتدبرها يمكن احسن ليك من ختمة قرآن كلها بس فانا مش عايزك يبقى حظك قليل من خير رمضان لا اجمع بين الامرين في رمضان وفي الازمان الشريفة والاماكن الشريفة هناك بقى في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن اللي بتضاعف فيها الحسنات عايزك تجمع ما بين أمرين تقرأ القراءة بنسميها قراءة جمع الحسنات وإيه التدبر التذبّر تعملي هو بقى معي تجيب كشكول كده صغير ولا أجندة معك في قيام الليل كويس وانت وانت واقف انت مش حافظ بس النهاردة هو في الجزء الأولاني في آية وقفت معك هو مقسمهم ربع ربع ربع مثلا فجأت في الرقعة الثالثة آية كده واسمعك يعني في ربع الثالث فايه سجل لو أنت مش حافظ لو حافظتها يبقى جميل سجل الآية دي حسيت بمعنى كده فيها وممكن ترجع بقى تفتح التفاسير وتقرأ وتبقى أنت تأملتها وتدبرتها تسأل فيها حد من أهل العلم يفهم هذاك حلو كده يبقى كده تدبرنا وفي الإراءة السريعة إراء إراء إراء إراء إراء تلاقي قلبك اصل هو القلب بيتغسل القرايه دي بالضبط كده كأنها دخلته دخلته المغسلة يتغسل يتغسل يتغسل يتغسل فيترح أجزاء منه تبتدي تتطهر فالقرآن يبتدي يخش جوه تلاقي آية دخلت اقرا اقرا اقرا تلاقي آية كمان دخلت وهكذا إنما هتتكلف وتعمل لي فيها حضرتك شيخ التفسير أنا انا عارفك فتقعد بقى تقول لي الايه دي يستخرج منها مش عارف ايه وتنام وما دام لا لا لا يبقى اقرا قرايه كثيرة بحيث إن أنت أقل حاجة تختم لك ختمتين ده أقل حاجة ختم في أول العشرين وختم في العشر ده اللي هو مشغول وتعبان وعنده مش عارف إيه وبيحكي في قصص اللي هو بيحكيها كل سنة دي سبب منه يبقى عندك إيه ختمتين ده أقل شيء عايز تبقى العادي أربع ختمات زي السلف علينا إن ده بيعملوه في طول السنة إحنا نعمله إحنا في رمضان بس ما هو إحنا هو الوضع بيمشي كده هم بيختموا كل أسبوع إحنا نيجي وبييجوا في رمضان يختموا كل ثلاث ثلاثة مين يا عم خلينا أحفظ الشغل بتاعنا ختمة كل كل أسبوع يبكير أربع ختمات والله واحد متفرغ وتفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى واخد المعنى ده والقرآن بالنسبة له هو دايدانه واحد حافظ واحد القرآن بالنسبة له قرأيته سهلة وميسورة آه يعمل بقى ورد زي ورد جعفر الصادق كان يختم كل ثلاث في أول عشرين يختم كل ثلاث في أول عشرين يعني يختم كم ختمة ستة ونص أقول سبعة يعني لخليه لغاية واحد وعشرين يبقى ختم له كم؟ ختم له سبع ختمات ويختم كل ليلة في رمضان في العشر الأواخر كل سنة وحضرتك طيب <تصفيق> كده يعني والله السنة اللي فاتت قلت لكم كنا في الحرم أول ما رحت لهم رأيت الأخ قعد أنا عايز أشتكي لك نفسي ليه يا عم تعبان ليه؟ لا لا لا أنا بقيت تعبان خالص أنا هنا من واحد رمضان تقول له ما شاء الله وكنت نويت كده أن أنا أختم عشرين ختمة وحس ان انا جالي فطور تقول له انت وحش جدا لا لا لا انت مفرط حقي لا انت قامت طفلك عشرين مرة ولا حاجة لازم تقعد النهاردة تصلي لك 100 ركعه ايه ده ايه التقصير ده 17 ختمه لغايه دلوقتي فهو كده اه في ناس مجتهدين اهو ده مش بيقيم ولو شفته اخ عادي جدا جدا جدا ويقيم عليك الحجه عادي ولا يبان عليه خالص مرة تانية اخ كده لابس string في صحن الحرم فواقف بيصلي عشان الواحد بس يتعلم ويتقذب يعني فوقف انا مش باصص له لقيت اخ جنبي بيقول لي بص على الاخ ده قلت له قال لي بص بيصلي قد وفعلا احنا ملهيين قاعد انت في وردك في حالة مش عارف ايه تبص تلاقيه بيصلي من القيام لغاية الصحور واقف لو شفته لا يؤبه له مش واخد بالك منه قوي يعني واحد قاعد كده ولا ترنج في الحرم والدنيا زي الفل يعني عادي اه بص الناس هي مش ترنج ولا مش ترنج هو حاله ايه عند ربنا واحنا هنقيم الناس باشكالهم فاهم هو ده رب أشعى فأغبر لو أقسم على الله لأبره طيب العبادة الرابعة احنا خدنا كده صيام قيام قرآن العبادة الرابعة بقى أعمال فاضلة بنيات جديدة استنادي أنا أعلمك حاجة كده لله بس هتعرف تفهمها ولا عارفك طب افهمها معي أعمال فاضلة اللي هي أعمال البر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صناعي المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات صنع الخير. عايزك مع كل عمل خير تستشعر فيه اسم الله الأعظم. ترجم يا شيخ. دلوقتي في اسم أعظم ولا مفيش في؟ الاسم الأعظم. عندنا مذهبين من مذاهب العلماء إن الاسم الأعظم ده اسم واحد ربنا أخفاه الله أعلم. هو ذو الجلال والإكرام. هو الحي القيوم الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفة أحد. لا لا لا. ده اسم الله الأعظم هو الله. قالوا اسمه الرحمن قل ادعو الله وادعو الرحمن مذهب هو اسم واحد في مذهب تاني بقى عايزين نمسك فيه ناخد منهم المعنى ده قال لك اسم الله الاعظم بحسب حال الشخص ومشربه خدت بالك يعني انا راجل غلبان فيناسبني معنى في الانكسار كده اسمه العزيز انا راجل ضعيف يناسبني اسمه القوي انا راجل حاسس بنعمة ربنا عليا قد ايه فينسبني في المقام داوي اسمه الكريم انا واحد دعم المعاصي وزنوب وحالي ما يعلم به الله ربنا بس ربنا بيكرمني ويغفر لي ويأفع عني فينسبني اسمه العفو فلما انا ادعي اقول يا كريم مش ماشي معايا انا مش جاية معايا الحيطة دي انما ماشي معايا يا عفو ايوة يا عفو يا عفو اوة ده اللي انا بحس فيه المعنى على حسب مشربه ايه رأيكم ناخد مذهب العلماء في المسألة دي ونطبقها في أعمال الدر السناجي ازاي انا هقولك حاجة انت ممكن تستشعر معنى آخر بس تعالى كده نجرب المعنى ده ونتعبد ربنا بعبادة مضعفة منها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وإن لله سبحانه وتعالى تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة يبقى نتعبد ربنا بدخول الجنة بالنحمد بنتعبد بأسماء وصفاته وفي الوقت. ثواب العمل نفسه اللي احنا بنوم به خد معايا فطر صائم وتذكر اسم الله ها تستكر اسم ايه وانت بتفطر صائم انا جاي معايا اسم انت ممكن يجي معاك اسم الله الكريم اسم الله الاكرم تشعر معنى من معاني دي ان ربنا اكرمك انت ومن عليك بالمال الرزاق مثلا انا جاي معايا اسم الوكيل تيجي منين دي اصله انت كأن ربنا موكلت بانك تعطي الرزق للغلبان ده فتستشعر ان انت الابتداء محتاج لربك الوكيل اللي انت بتتوكل عليه وبترمي حمولك عليه وصلت انا برمي حملي على ربنا وربنا جزاء وفاقة يقول لي طب وكلتك انت بانك تعطي هذا الرزق لهذا المسكين فاذا كان هو موكلك بالكلام ده ما ينفعش اصلا ان انت تمنع لانه موكلك بانك تعطي الرزق لمستحق فطر صائم واستشعر اسم الوكيل اتنين عض مريض واستشعر اسم الله الحليم اصل انا دايما اقول لما الواحد بيروح يعود مريض يقول وانا مش مكانه ليه فافتكر حلمه عليا انا كان زماني هنا كان زماني مريض بالامراض دي وباستشعر الالام دي اللهم لك الحمد فانت الحليم ثلاثة أفطر مع مسكين ابن عمر كان يحب يعمل كده يروح يفطر له كم يوم كده عند الغلابة لربما لا يفطر إلا معهم هو يقول لك ربنا عند المنكسرة قلوبهم الغلابة دول فروح ععد معهم أفطر معهم ربنا ينزل علي بالرحمة طيب لما أفطر مع مسكين أفتكر اسم الله العزيز إننا أنا محتاج الذل والانكسار في مقابل إن ربنا عزيز سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء ادخل السرور على قلب مسلم ساعد واحدة في انك تجهزها وتبقى تدخل على العيد مثلا واحد غلبان في كرب معين فتساعد وتدخل عليه سرور بتنفيس كربته تساعد واحد وتتعبد ربنا بعبضية ادخال السرور ساعتها تفتكر اسم الله الرزاق لان السعادة رزق بتعمل ايه نفس المعنى انت بتوصل رزق برضو وبتكون سبب في ايصال الرزق ده اللي هو السعادة فاستشعر اسم الله الرزاق فرج عن مؤمن كربة واستشعر اسم الشكور قل له من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة انا عامل بلوي سودا فانا خايف من كرب يوم القيامة دي وانت يا رب شكور تشكر عبادك على طاعتهم لك فانا هفرج عن مؤمن كربة وانا عارف ان الجزاء هيبقى اضعفه ضعفه يوم القيامة طيب سادس حاجة زر قبرا واستشعر اسم الله ها الغني ليه احنا دايما قلنا في صفات الجلال تستشعر عكسها فربنا غني انت فقير اللي قاعد تحت في القبر ده فقير محتاج الى حسنة فتستشعر هو غني وانت فقير وتستشعر صفة بقى مش اسم انه انيس كل وحشة وانه نور السماوات والارض ليس ثابت ان اسمه النور انما صفة من صفاته سبحانه الله نور السماوات والارض يعني منور السماوات والارض فأنا عايز نور في القبر في بيت الظلمة وعايز انيس في الوحشة مين ده الله فاستشعر هذا المعنى احيي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو السواك ولو الإفطار على طمر احي سنة هنا تستشعر يبقى وتحبب للودود بحب حبيبه ما حي ححيي السنة ليه عشان يزيد رصيد النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي فاحياء للسنة يخليني يحب النبي أكتر صلى الله عليه وسلم لما حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حبي للنبي ده أنا بتقرب به لرب الودود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ححب النبي صلى الله عليه وسلم وتقرب بحبه عشان ربنا يحبني طيب اتمنى وسيابك فطخر عبودية في رمضان اسمها ايه قلبي اطهره أنا دلوقتي بيجيلي وساوس وأفتكر الأفلام والأخلام والكلام والكل الأم أم بتاع زمان كل ده جوه عايز أطهر أشيل أعملي وفي يابكة فطهر عايزين نشتغل باستغفار القرآن ينزل يطهر الذكر يطهر حاشتغل بالمطهرات دي كلها وأطهر قلبي وأنا بطهر قلبي أفتكر اسمه إيه القدوس المطهر من كل العيوب والنقائص حلو وتذكر اسم القدوس طيب تفع الدعوة في سبيل الله لازم اشتغل في الدعوة علشان اجيبه جوري الناس عباداتي ما تنفعنيش فلازم الشريط والمطوية ولازم ندعو الناس لحضور صلاة التراويح وتاخد واحد في اديك وتسمعه كلمة خير علشان يزيد من رصيدك ادعو الى سبيل الله واتذكر اسمه الحكيم ادعو الى سبيل ربك ب. الحكمة والموعظة الحسنة نوع عباداتك ما تبقاش على روتين معين كده اللي هو الصيام الصبح والقيام بالليل وراء الشيخ فلان يوم اثنين تلاتة فرحان قوي بخدوم رمضان وبعد كده الكرف ينزل ينزل ينزل ينزل غاية قيدة لسه في عشر اواخر يا عم قوم قوم الحق نفسك خمس ليالي ونسبط الأمور داعم كده خلصت الليلة الوترية اهلا بالعيد فكل سنة انت طيب ما ينفعش عايزين نعمل ايه؟ ننوع العبادات النهاردة هتعبد بعبودية جديدة انا ما بروحش ملاجئ ولا بعمل هروح ملجئ واعمل في نية ايه؟ اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح على رأس اليتيم واطعيمهم طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك انا النهاردة نيتي بر ابو يا امي هادخل السرور عليهم لهم هدية ما كانتش متوقعة في رمضان يا شيخ اه رمضان ده هو ده الشغل يبقى أتعبد ربنا سبحانه وتعالى بعبوديه المهم حنوع العبادات أتذكر هنا اسم الله لإيه الواسع فأتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الواسع فأنا محتاج أن أنا أنوع في عباداته علشان هذه العبادات لا تتحول إلى عادات أقول أسئلة سريعة جدا أسئلة رمضانية وأجاوب عليها في كيف لا تفطر في رمضان إزاي البنزين؟ بتاعك لما يبقى خلاص قرى بيخلص تعرف تشحن بسرعة وتمون 92 95 يلا تعرف تمون ازاي حكتين جدد الشكر خلي الحمد على لسانك كثيرا الشكر اساسي المزيد هتتقدم بايه بالشكر طول ما انت خلصت اليوم طول اللهم لك الحمد يا رب اذنتي لي ان انا اشهد ليلة كمان من رمضان ويوم كمان من رمضان اللهم لك الحمد كده توفق للي بعده طول ما انت ماشي بالطريقة دي انما بقى رمضان وحلو خلاص احنا ثبتنا ومشين كويس قوي زي الفل انسى هتفطر. يبقى اول حاجة عليك بالشكر اتنين عليك بالاحتساب هو انت هتفطر ليه لانك هتنسى الكلام اللي انا عاد بحفظك فيه ده اتناشر حاجة في الصيام وخده في القيام وخده في القرآن هتنسى فلما يحصل الكلام ده اسمع المحاضرة دي او محاضرة تانية او تمسك كتاب وراجع النوايا وافتكر الجايزة وابتدي اشحم من تاني الجايزة محتاجة صبر تلاتين يوم اشتغل فبحكتين بيهم لا تفطر في رمضان ايه الاحتساب والشكر برضو سؤال كيف تحافظ على قلبك في رمضان قلبك ما يزوغش في رمضان ازاي اول حاجة القلب ده لا يزيغ بانك طول الوقت تفهم إنما سمي القلب قلبا لتقلبه يبقى تحت لسانك برضه وعلى طول ديدنك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك يا رب لا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة دوح اتنين ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله عايز تثبت اذكر ربك بكرة تثبت وبكده ما يحصلش حالة الزواغان اللي بتحصل للقلوب في رمضان طيب كيف يقبل منك رمضان طبعا ركن القبول الايه والايه الاخلاص والمتابعة الاخلاص والمتابعة ازاي تحقق الاخلاص في رمضان جدد الاحتساب اللي احنا تكلمنا عليه قبل العمل قبل العمل بس صايم ليه اللي احنا قلناه في اول محاضرة بس انت ترضى مش فاكر انا بقى اللي انت عطيت ترص عليه اللي اتناشا حاجة دول انا فاكر بس الرضا تمام ماشي اشتغل به انت دلوقتي واقف الليلة دي ليه ما هو لازم حنصلي كلهم بيصلوا حتيجي علي انا خلاص لما ينفعش لا انا قايم ليه يبقى جدد نيتي يا رب يمكن ربنا يغفر لي حطيق رأي قرآن ليه في رمضان ها؟ عشان استشفي بالقرآن عشان عشان النوايا. كان مطرف ابن عبد الله شوفوا بقى كانوا بيدعوا ازاي ان ربنا يبلغهم الاخلاص لو هتعرف تحفظ بعد اقوله كان بيقول ايه اللهم اني استغفرك مما تبت اليك من ثم عدت فيه واستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم افي لك به قلت انا خلاص حصوم وحب اكويس وحتوب وبعد كده نقضت العهد. وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علم فدع الله أن يبلغك الإخلاص يقول ابن الجوزي انظر يا مسكين إذا قطعت نهارك بالعطش والجوع وأحييت ليلك بطول السجود والركوع إنك فيما تظن صائم وأنت في جهالتك جازم أتحسب أنك عند الله من أهل الصيام الفائزين في شهر رمضان كلا والله حتى تخلص النية وتجردها وتطهر الطوية وتجودها وتجتنب الأعمال الدنية ولا تردها ثلاث حاجات أول حاجة أخلص النية. حتى تخلص النية وتجردها تبقى لله وتطهر الطوية وتطهر قلبك وتجودها وتخليه هذا القلب مفعم بحب الله والشوخ له وتكترب الأعمال الدانية الأعمال السيئة ولا تردها وتبقى مش عايز هذه الأعمال كيف يقبل عملك في رمضان واحد الإخلاص اثنين المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تعمل زي ما النبي كان بيعمل في فصل كده ارجع له في كتاب زاد المعاد هجيه صلى الله عليه وسلم في الصيام حيقولك ابن القيم النبي كان بيصوم ازاي وكان بيعمل ايه في شهر رمضان بشكل عام يقول وكان من هديه ان يجتهد في الدعاء والتضرع والرغبة الى الله استجاب لمنادي رمضان يا باغي الخير اقبل ومن هجه انه صلى الله عليه وسلم كان يحب ان تعل الصائم علاء السكينة ما يعودش يضحك ويهذر ويرفث يبقى عليه سكينة وأمارات الوقار فكان ينهى عن الرفث والصخب والسباب ما يتكلمش بكلمة فارغة ولا يخوض في شيء من الباطل ولا يخوض مع الخائضين ويقول في ذلك فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصغب فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني مرء صائم, إن صائم كده حاجتين بيها يقبل رمضان الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم عندنا خطوط حمراء في رمضان اوعى منها واحد الكسل لا مجال للكسل والتواني في رمضان اثنين العذ مش قادر مش عارف فيش حاجة اسمها كده في رمضان استقوي خلاص يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصل سفدت الشياطين الشياطين اللي ركبات وكل شوية تقول هم دل اللي عمليه المشكلة خلصت المشكلة يبقى ايه الموضوع لازم تصلح فلا مجال للعجز حاجة تالتة الحية النفسية جماعة بتوع الطب النفسي بيكلموا يقولوا في حاجة اسمها الحية للنفسية ايه الحية للنفسية اللي هو يعمل على كل حاجة اسقاط خارجي يعني ايه اسقاط خارجي يعني ما تيجي تقول له انت مش عارف تقوم ليه والله نفسق ومبتاع بس أصلي هو حصل جرى ويبتدي يرميلك الأمور أصلي هم في البيت أصل أنا عندي أصلي مش عارف إيه فيعمل إسقاطات خارجية علشان خاطر يطلع هو بريء فإذا كان كذلك لم يعمل شيء خليها خط أحمر بالنسبة لك أخيرا تعبد بهذه العبودية العظيمة في رمضان أخل بربك وتمتع بالمناجاة عايزك كده تتعبد ربنا بالعبودية اسمها التبتل التبتل ان انا انقطع لله ان انا اقفل عليها اوضة واعد ربع ساعة نص ساعة ادعي ربنا واسجد له وابكي بين يديه حيث لا يراني احد قيل لعبد العزيز الراسبي ما بقي مما يتلذذ به ايه احسن حاجة الواحد يتلذذ بها قال سرداب اخلوا بربي فيه هتولي حتى مقطوعة كده وقفلوا عليا وباس انا وربنا مش عايز حاجة تاني. وقيل للأحد الصالحين إذا سئم البطلون من بطالاتهم قال فلن يسأم محبوك من مناجاتك. لو الناس إرفت من الأفلام والأغاني والبرامج كلها مكررة وكلها هي هي وفوز المضمّر ماذاش ليها فاعم كل ما لش لازمة. فإذا سئم البطلون من بطالاتهم قال فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. تعال علّمك به دعاء نختم به. قل اللهم رب الحمد لك الحمد كما تقول وخيرا مما تقول لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي وإليك ثوابي اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع صختك اللهم اهدني بالهدى واغفر لي في الآخرة والأولى يا خير مقصود وأكرم مسؤول اللهم يا رفيع الدرجات ومنزل البركات ويا فاطر الأراضين والسماوات لا تحرمني لذة القرب منك ولا برد حبك في قلبي اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وتعلم علانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المصفق المعترف وذنب أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب بالذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رحيما رؤوفا يا أكرم المعطين ويا خير المسؤولين إلهي أخرثت المعاصي لساني فما لي وسيلة من عمل ولا شفيع سوى الأمل اللهم إني أعلم أن ذنوبي لم تبق لي عندك جاها ولا للاعتذار وجها ولكنك أكرم الأكرمين إلهي إن ذنوبي وإن كانت عظام ولكنها صغار في جنب عفوك يا رب اللهم أنت أنت وأنا أنا أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة اللهم إن كنت لا ترحم إلا أهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون يا رب ما أنت صانع بعبد مقر لك بذنبه خاصع لك بذله مستكين بجرمه متضرع إليك من عمله تائب إليك من اقترافه مستغفر لك من ظلمه مبتهل إليك في العفو عنه طالب إليك نجاح حوائجه فيا ملجأ كل حي ويا ولي كل مؤمن يا رب يا رب إذا أساء عبادك حلمت وأمهلت وإن أحتنوا تفضلت وقبلت وإن عصوا سطرت وإن أذنبوا عفوت وغفرت وإذا دعونا أجب وإذا نادينا سمعت وإذا أقبلنا إليك قربت وإذا ولينا عنك دعوت يا رب يا رب رفعنا أكفة الضراعة إليك وهي ملوثة بالذنوب والمعاصي والخطايا فيا ربي لا تخيب فيك رجاءنا يا رب أعطق رقابنا من النار يا رب أعطق رقابنا من النار يا رب أعطق رقابنا من النار يا رب, من النار يا رب تقبل منا الصيام واجعله سببا للغفرار يا رب تقبل منا القيام واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك هدف التواب الرحيم اللهم يا رب يا كريم يا عظيم يا جليل يا جميل أفض علينا بفيض من رحمتك تغنينا به عن رحمة من سواك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فستذكرون ما أقول لكم إخوتاه وعجلت إليك رب لترضى هذا زمان السباق فكونوا كذلك ممن يحسنون إلى الله في رمضان وقولوها بقلوبكم وبأعمالكم لأرينا الله ما أصنع ولن يسبقني في رمضان إلى الله أحد أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا ممن يسارع في الخيرات وهم لها ثابقون وأن نكون ممن قال الله فيهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد والله لا اله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم